أنو اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون افريتيك 25 مسقال ذري هي بوجو انكاري إن كريفياتي و3 سال بسري وآية اي زكاه لده لابدات جواني خوشي به چم بزنين خاي گور اي مي خوش دوي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله شين پیغمبرك عليه الصلاه والسلام باخلاصي وشين سنتك خو خاي گور خوشي دوي خزان نيوي جي بيانينك ابي الله دګ نيوي جي بيانينك او اقصد لقلناكم ايج لبر من هض استون وجكيدا دك. ك اخر يان يان خزان بتوش شي و نعم راغوتو شي شي راغراكم او سينيه كلي غلط بكاري ناو هل داستي قابله خزانه دا يعني نفام ان شاء الله بلام فرمي وأمر أهلك بالصلاة. عليها. أمر بخزانة شي دبي ترغيب وترهيب و کورین شقه گیان خلونه وکړه پروژې چې نشته جيبونه سره تا د بیت بریک لپاره بدات او د بیت بریک لپاره شلای خويده بنت بو اور شقه پارهش کله خويده انید دغه ته زکات آیا لو پاری کبو اور شقه دای نه و بکرد وو ځانې باله باله ما ده او داندرا او سالي بس د سراتو ور جن نه نه دد نه و با حج کړن دد نه و اغير اشتغلنا وتابيان لنا مسجود داون ودروس للاسمعك بان بكريتنا خير دروسنا وامشي واش ككراه لهو دروس ني براكان مختور بين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا اؤ اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون